بوك تو أربعة وخمسون أربعة وخمسون ألش ورش يأمك. التسوق التسوق هديه استيورم أريد أن أشتري هديه أريد أن أشتري هدية، ولكن أن لا تكون غالياً كثيرا ولكن أن لا تكون غالياً كثيرا بل كبر ربما شنطة يد. أَنْجِ رَنْجِ إِسْتَارْسِنِسْ؟ أي لون تحب؟ أي لون تحب؟ سياح، قهوة رنجي، ويا بياس؟ أسود، بني، أو أبيض أسود، بني، أو أبيض بيك، ويا كتك؟ كبيرة، أو صغيرة كبيرة؟ أوه صغيرة. أُرى؟ أتصمح لي أن أرى هذه؟ أتصمح لي أن أرى هذه؟ من هل هذه من جلد طبيعي؟ هل هذه من جلد طبيعي؟ yoksa plastikten mi? أو هل هي من جلد صناعي؟ او هل هي من جلد صناعي؟ deri tabi. من جلد طبيعي طبعا. من جلد طبيعي طبعا. بو اوزellikle iyi هذه نوعيه ممتازة هذه نوعيه ممتازة. البو إل çantasının fiyatı gerçekten uygun. والشنطة اليدوية سعرها فعلاً مناسب جدا. والشنطة اليدوية سعرها فعلاً مناسب جدا. بو هوشوما تعجبني. هذه تعجبني سأأخذها سآخذها bunu gerekirse هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم طبعاً بالتأكيد بالتأكيد نغلفها كهدية. نغلفها كهدية. كس أرد كارشدا. هناك الصندوق الدفع. هناك الصندوق.